بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءهم الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنفى أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنما تذكره فما شاء ذكره